فكذبت بِهَا واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَتَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِ إِنْ أَعْبُدُ أَيُّهَا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحدطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قَدَ اللهَّه حَبَّّ قَدرِهِ وَالْأَضُْ جَمًا قَضَضَتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَسَّماواتُ مَطَوةُ بَمينه سُبَبحَانَهُ وَتَعَلَ عَنََّا يُشْرِكُون